بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل أعلم أنه لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لقنا موتاكم لا إله إلا الله أسأل الله عز وجل إن اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأن يتوفانا على لا إله إلا الله وأن يبعثنا على لا إله إلا الله وبعد أحبة في الله ففي هذا اليوم الموافق للحادي والعشرين من الشهر الرابع من عام ألف واربعة وعشرين نلتقي على مائدة من موائد الخير والصلاح والفوز والنجاح في جامع الراجح ببريدة على لقاء على لقاء شهري وهذا أول لقاء أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء لقاء مباركة إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذه اللقاءات من فقه الكتاب والسنة واللقاء الأول وتيمناً واهتماماً وتقعيداً وتأصيلاً هو الاهتمام بالتوحيد فلهذا كان العنوان فأعلم أنه لا إله إلا الله كان العنوان فعلم أنه لا إله إلا الله وهذه الكلمات او هذه هذا اللقاء نختصره في عناصر متعددة في العناصر التاليه اولا نعمه لا اله الا الله ثانيا اهميه لا اله الا الله ثالثا معنى لا اله الا الله رابعا مكانة لا اله الا الله خامسا شروط لا اله الا الله سادسا أركان لا اله الا الله سابعا حقوق لا اله الا الله ثامنا اعراب لا اله الا الله تاسعا ثمرة لا اله الا الله عاشرا نواقض لا اله الا الله حادي الحادي عشر فضل لا اله الا الله الثاني عشر طرف من لا إله إلا الله والثاني عشر أو الثالث عشر دلالة لا إله إلا الله ومعلومنا أيها الأحبة أن كل عنصر من هذه العناصر تحتاج إلى محاضرات بل وإلى كتب المؤلفات لأن هذا المقام مقام عظيم مقام كبير مقام التوحيد ليس مقام يعني بسيط أو هي هو أصله الأشياء وأسر الأشياء ولهذا مع العنصر الأول نعمة لا إله إلا الله ما أنعم الله على العباد أعظم نعمة من أن عرفهم لا إله إلا الله يمنون عليك نسلم قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الجنة أنهم يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله. فأعظم نعمة أن جعلك من أهل لا إله إلا الله فلا تعبد بقرا ولا قمرا ولا شيطانا ولا جنا ولا مدرا ولا هوى ولا دنيا ولا نبيا ولا صالحا ولا طالحا إنما تعبد إلها واحد فردا صمدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فلهذا كل مولود يولد على الفطرة فنعمة لا إله إلا الله من أعظم النعم وأجلها وأكبرها ولهذا كان أعظم سرور وأعظم حبور هذه النعمة العظيمة قال الله عز وجل كما في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون ولهذا كانت هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أصحابه ووجدهم جالسين حلقة في المسجد فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله وما من نبي عليه عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن تاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة يباهي بكم الملائكة فلهذا وهذا الخبر في صحيح مسلم ولهذا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد النبي كما جاء ذلك في صحيح مسلم بل وجاء أيضا في صحيح مسلم قد أفلح من أسلم رزق كفاف وقنعه الله بما آتاه فالفلاح والفوز والنجاح والطمانينة والأنس هي بلا إله إلا الله تحقيق لا إله إلا الله هذه النعمة العظيمة ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ونحن نعلم ما يعني ما جرى له من إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ودعوة الناس وإخراجهم من الظلال إلى الحق ومن الظلمات إلى النور كان كثيرا ما يقول بأي لسان أذكر الله إنه لذو نعمة عظمى أعجزت كل شاكري حباني بالإسلام فضلا وبنعمة علي وبالقرآن نور البصائر وبالنعمة العظمى اعتقاد بن حنبلي عليها اعتقادي يوم تبل السرائري مر رجل على رجل قد توالت عليه الأمراض والأوجاع والأسقام وكان يحمد الله عز وجل بلسانه والرجل ابتلي بألوان وأنواع من الأمراض والأوجاع فقال له رجل إما أن يريد أن يختبره أو, يريد أو أنه لا يعرف قدر هذه النعمة فقال يا أخي يعني ثيابك تقطعت على, من جسدك على جسدك وتمزقت أطرافك ولا ولد ولا بصر ولا يعني أرجل وأراك تحمد الله عز وجل على أي شيء فقال بيتين جميلتين حمدت الله إذ هدان إلى الإسلام والدين الحنيف فيعرفه فؤادي فيذكره لسان كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة عظيمة ولهذا ربنا لما ذكر الله عزيز ذكر لنبيه من المنى والنعم فقال وأما بنعمة ربك فحدث يقول بعض المفسرين وأما بنعمة ربك يعني بلا إله إلا الله وقال بعضهم أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة يعني بلا إله إلا الله فلهذا هذه الكلمة العظيمة التي ننعم بها ونسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يحفظها وأن يزيدها علما وتعلما وتدريسا هذه نعمة عظيمة الإنسان ما يعرف قدر النعمة حتى يلتفث ذات اليمين وذات الشمال ويذهب إلى الأمصار يجد من يعبد البقر والشمس و... ويعبد الأولياء والصالحين والأنبياء وفلان وعلان وزيد وعمر فالمألوهات والمعبودات تتجدد بتجدد العصور والدهور فلهذا كان هذه النعمة نعمة عظيمة يتمسك بها الإنسان ولهذا فلهذا كانت هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة هذه النعمة العظيمة يجب علينا أن نتحدث بها لأن هذا لون ونوع من شكرها ولون من شكرها لأن الشكر التحدث بالنعمة ظاهرا والاعتراف بها باطنا والعمل بها في الجوارح فمن هذه الشكر نعمة الإسلام ويشير دخل نعمة الإيمان أو نعمة لا إله إلا الله أو الصراط المستقيم لأن هذه الكلمات أو هذه الجمل مثل الإسلام والإيمان والصراط المستقيم و...لا إله إلا الله كلها تدل على معنى واحد وإن تباينت ألفاظها لكن المعنى واحد وهو الإسلام أو الإيمان أو لا إله إلا الله العنصر الثاني أيها لا حبة هو مع أهمية أهمية, أهمية لا إله إلا الله مع أهمية لا إله إلا الله ذكر القصة في بعض فوائد حديث يقول فيه دليل على شرف علم التوحيد كيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم ومعلوم هذا العلم, ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله وقال أيضا في هذا أن علم التوحيد أفضل العلوم إذا شرف إذ شرف العلم بشرف موضوعه وحافظ حكم يقول في أبياته أول واجب على العبيدي معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم والسفارين في الدر المضي يقول أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتستيد وقال وبعد فاعلم أن كل العلم وبعد فأعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمه لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فكل العلوم فرع عن علم لا إله إلا الله كل العلوم فلهذا العلم العقيدة وعلم التوحيد له مكانه وله منزله والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات لما ذكر ما ذكر تفيد يعني هذا لهذه هذا الكلام الحق وكلمه لا اله الا تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجاهل ومكائد الشيطان ما أكثر هذه الكلمة في هذا الزمان التوحيد فهمناه التوحيد يحتاج إلى دقائق معدودة حتى أني قرأت مرة ما قال أدخل لتعرف التوحيد في دقيقتين وآخر يقول يكفيك عشر دقائق والآخر يقول يكفيك جلسة واحدة وآخر يقول تقرأ الأصول الثلاثة في ربع ساعة وكتب التوحيد في يوم وهكذا التوحيد عظيم التوحيد كبير التوحيد جليل القدر عظيم المنزلة ما يحتاج الإنسان إلى أن يتأصل به تأصلا ويختلط التوحيد بلحمه ودمه ولهذا تعرف يقول الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان وأقرأ ان شئت الآن على عبر المنتديات أو الصحف أو المواقع أو غير ذلك تجد ما يندله جبين تجد من ينتسب للإسلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يفهم معنى لا إله إلا الله أو حينما يقرر لا إله إلا الله لا يفهم هذه الكلمة العظيمة وقال في كشف الشبهات في موضع آخر يقول والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله هذا المعنى هو الساعد الآن في كثير من الأمصار وهو الذي وقع فيها الفتنة وكشف الشبهه على وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ائمه الدعوه هو انهم يقولون ان اننا نعتقد ان الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت فكيف تقولون انتم كفار وانتم مشركون لانهم يجعلون وسايط بينهم وبين وبينهم وبين وبين, وبين وبين الله عز وجل يجعلون معبدات وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولن هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول رحمه الله والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله أعلم منه بلا إله إلا الله فلهذا هذه هذه الكلمة لها أهمية عظيمة فلهذا من الاهتمام بها القراءة في كتبها في كتب التوحيد يعني مثل الأصول الثلاثة مثل كتاب التوحيد مثل مسائل جاهلية مثل كشف الشبهات كشفت بالكشف عن كل معضلة ظل الذكي بها في الكون حيرانا نصرت فيه طريقا للنبي غدا لا تستطيع لها الأفهام عرفانا كشف الشبهات كتاب التوحيد الذي لا كما قال سليمان بن عبد الله صاحب تسير العزيز الحميد يقول لم يسبقه سابق بل يقول ولم يلحقه لاحق يعني تغليبا أن هذا التأليف على هذا النمط على هذا الترتيب كأنك تقرأ في كتاب البخاري تجد الباب الترجم لها منزلة ثم آية ثم حديث ثم أثر ثم تجد المسائل وللمسائل تلقها عجبة يزداد منهن أهل العلم عرفانة وقد نظم بن سحمان رحمه الله يعني ثنى على هذا الكتاب ومدح مسائله وبيّن التوحيد بما فيه كما هو موجود في ديوانه رحمه الله أبيات جميلة لو لضيق المقام لا قرأناها في ذلك فالشاهد من ذلك أن تعلم كتب التوحيد مثل فتح المجيد مثل تنسير العز الحميد وغير ذلك من الكتب التي تحتف هو قريبة من التوحيد والتقعيد والتأصيل يجب علينا أن نقرأ بين الفينة والأخرى كان أحد مشايخ مشايخنا قرأ كتفتح المجيد أكثر من ثلاثين مرة أكثر من ثلاثين مرة بل آخر أحد أيضا شيخ شيوخنا يقول كل فجر يقرأ الأصول الثلاثة فقال له بعض التلاميذ يعني لو اكتفينا, لو اكتفينا مثلا بهذا قال لا يوميا نأخذ من التوحيد ملعقة عسل ملعقة عسل لأن التوحيد ينشطك يقوي إيمانك يقوي الأعمال الصالحة يزيد في توكلك في خوفك في رجائك في ثقتك بالله عز وجل إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجه أنواره وضياؤه وإن علقت بالعبد يطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل خل الصفائص إذا انقطع تعلق القلب الله عز وجل من كل وجه ولهذا تجد باب الخوف من الشرك باب من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب تجد هذه لا لا لا هذا النموذج وهذا التطبيق لمن حقق هذه الكلمة فلله الحمد والمنى الآن الدروس مقامة والحلقات بين الفين والأخرى موجود فيها ولله الحمد دروس كتب التوحيد وتشرح وتقرأ لا لا لا أيضا يعني على المواد الصوتية كثيرة ولله الحمد أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يتمها علينا وان يوفقنا للعمل بها انه ولذلك والقادر عليه اما العنصر الثالث جهل احبه فمع معناها, مع معناها ما معنى لا اله الا الله ما معنى لا اله الا الله إله إلا الله هو معناها لا معبود بحق الا الله لا معبوده بحق الا الله كلمه بحق هذه ضعها بين قوسين لا بد من وجودها لا بد من وجود فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير فمعناها لا معبودة بحق إلا الله قد يسأل سائل لماذا يعني هذا الاهتمام كلمة بحق نقول يعني لو قرأت بعض التفاسير أو قرأت بعض الذين يعربون لا إله إلا الله ونحو ذلك تجده يقول لا نافية للجنس تعمل عمل إنه إله اسمها الخبر محذوف تقديره لا موجود إلا الله أو لا قادرة إلا الله أو لا خالقة إلا الله أو لا رازقة إلا الله هل هذا توحيد؟ لا والله لماذا؟ حسن لأن كونه يعترب بتوحيد الربوبية المشركون الأوائل اعترفوا بتوحيد الربوبية ولا إن سأت من خلق السماوات والأرض هيقولن الله فهم يعترفوا بهذا التوحيد الإبليس أقر وإعترف بتوحيد الربوبية الخلق قال خلقتني من طين خلقتني من نار وخلقته من طين والعز فبعزتك لا غويانهم أجمعين الربوبية قال ربي أنظرني اعترف بتوحيد الربوبية والمشركون الأوائل وصناديد قرى الشعر ترفون بهذا ان سألتم من خلق السماوات ورطلها قولوا الله إذن لا إله موجود ولا إله قادر هذا توحيدا رببية ولهذا من قواعد القواعد, القواعد التوحيد التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاق القواعد الأربع المتينة الجميلة يقول القاعدة الأولى أن, تعرف أن تعلم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأمالهم أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ثم ذكر لا الألاية ولإن سألته فالشاهد من ذلك أنك إذا أردت أن تعرف معنى لا إله إلا الله تقول لا إله حق لماذا؟ لتخرج الآلهة الباطله الآلهة الباطلة كثيرة أيها الأحبة سواء في العصور المتقدمة أو في العصور الزمن يعني الشيطان يعبد من دون الله الدنيا تعبد الهوى يعبد الأصنام على أشكالها والوانها الآلهة على أشكالها والوانها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة الآلهة إلها واحد ولهذا قال الله وإلهكم إله واحد فالآلهة من دون الله كثيرة يطلق عليها آلهة ويطلق عليها معبودات فإذا قلت بحق أخرجت جميع الآلهة الباطلة جميع العالية الباطلة والتي تعبد من دون الله سواء كانت يعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين أو يعبدون الطالحين والفجرة أو يعبدون الأصنام والأحجار أو يعبدون الدنيا وغير ذلك ألا لأن إذا قلت بحق خرج جميع ما يعبد من دون الله قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل إذا إذا أردت أن تعرف معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يعني تقدر الخبر لا معبود بحق إلا الله ثم إذا قلت بحق قل لا يعني لا إله معبود بحق موجود أو خالق أو رازق أو ما أنت إذا جئت بتوحيد الألوهية قلت توحيد الألوهية مشئت الربوبية مشئت لكن لابد أن تعترف أن التوحيد الألوهية هو افراد الله عز وجل بالعبادة ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهر رحمه الله في الوصول الثلاثة لما قال ومعناها لا معبود لا بحق إلا الله لا, لا نافية جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت للعبادة الليلة وحده وكما أن فكما أنه ليس له شريك في عبادته فكما أنه ليس له شريك في ملكه فكذلك ليس له شريك في عبادته ربنا عز وجل ليس له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في التصرر فإذا كان كذلك فلنعبد Allah عز وجل وحده لا شريك له فهذا معنى لا إله إلا الله لأن توحيد الربوبيه وحده لا يكفي ولا يدخر الإسلام الإنسان في التوحيد مع أن التوحيد الواع وتوحيد الألوية وتوحيد الربوںية وتوحيد الأسماء والصفات متنازمة مترابطة ما ينفق حدوى عن الآخر لكن من أقر بتوحيد الربية وجعل بينه بين الله وصائد أو دعى غير الله وسأل غير الله وهو يقر بتوحيد الربوية فإن هذا لا يكفي ولا يدخله في الإسلام الخصومة والجدال والنزاع ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هو أيش ينصب على معنى لا إله إلا الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واذكر أخ عادن إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه أن لا تعبدوا إلا الله أن تعبدوا إلا الله في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد وعلاد ديننا واحد ديننا واحد توحيد الألوهية واحد معنا شرائعنا مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أما التوحيد فهم ليدعون إلى لا إله إلا الله إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة يقول مقيم رحمه الله في النونية فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان كل له شرع ومنهاج وذا في الفرع للتوحيد فأفهم ذاني فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه إثناني. إثناني فلهذا كان معناها لا معبود بحق إلا الله إفرادا لله عز وجل بالعبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص وأما أيها الأحبة مع العنصر الرابع مكانتها, مكانتها من الإسلام أو مكانة لا إله إلا الله هي الركن الأول فهو الركن العظيم الأقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقة التي لا تنفصل فلا إله إلا الله هي الركن الأول ولهذا جاء في الصيحين حديث بن عمر الحديث المشهور في الصيحين وغيرهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن واحد لأن الشهادتان, الشهادتان لا تنفكان ولا تفترقان ولا تختلفان من شهد أن لا إله إلا الله لازم يشهد أن محمدا رسول الله ومن شهد أن محمد رسول الله لازم يشهد أن لا إله إلا الله فلو آمن أحد الإنسان بأحدهم على كفر فلهذا هم متلازمان لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة عدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحدي بيت الله الحرام ولا حديث في هذا الباب متواتر كحديث أبي ريرا بن عباس وغيرهما في الصيحين وغيرهما وهذا أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة لا يختلف عليه إثنان أن أول ركن وأعظم ركن هو لا إله إلا الله ولهذا أول ما يقرأ سمعك من الأوامر في القرآن ماذا آه. الأمر بالتوحيد أول أمر يأتيك بالقرآن ما فيه الأمر بالصلاة ولا الزكاة ولا الصيام أول أمر يقرع سمعك الأمر بالتوحيد كما أنه في الوقت نفسه أول نهي يقرع سمعك النهي عن الشرك وهذا في الوجه الثالث من البقرة يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا امر أول أمر يمر بك به هذا ثم النهي قال فلا تجعلوا لله أندادا في آية واحدة جمع الله عز وجل أعظم مأمور وأعظم منهي أعظم مأمور وأعظم منهي فمكانتها من الإسلام لا, لا, لا, لا, لا, لا يدخل إنسان جنة إلا بلا إله إلا الله ولهذا من كفر بلا إله إلا الله فالجنة عليه حرى من قال لا, لا, لا, لا, لا إله إلا الله لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل ولهذا أهل لا إله إلا الله هم أهل جنة هم أهل جنة فجاء في الصحيحين حليب بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء أيضا في الصحيحين حليب بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله ثم إيش؟ يعني يدل على أن لا إله إلا الله هي بالمركز الأول وهي الأصل وهي الأساس من وجهين منطوق مفهوم أما منطوق فظاهر لأنه قال قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنه مطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم يعني هذا منطوق أنه إذا ما أقر بالتوحيد فلا تأمر بالصلاة ليش لأن التوحيد يصح معه كل شيء وإذا فقد التوحيد فسد كل شيء فالتوحيد والأصل أصلها ثابت فرعها في السماء ويفمنه أنه إذا لم يستجيب يستجيبوا أنه أنك منطوق ظاهر منه أنهم إذا ما استجابوا فلا تدعوهم إلى الصلاة لا تقول صلوا زكوا سوموا حجوا. وهم أيش لم يقروا بلا إله إلا الله لأن القاعدة أن التوحيد يصح معه كل شيء والشرك لا يصح معه كل شيء هذه قاعدة التوحيد يصح معه كل شيء تعمله يصح لذا وجد الأصل أما إذا فقد التوحيد فلا يصح معه أي شيء وما كان المشركين أن يعمروا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولا يكحبط تعمالهم في النار يمقالدون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورة وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فهم بالله وبرسوله فلولا أن التوحيد موجود لقبلة الصدقة لكن لما كان ما عندهم الكفر ما تقبل الصدقة إذن ما يقبل أي عمل إلا بتوحيد إلا بتوحيد كانت لا إله إلا الله هي الأصل وهي الأساس فلهذا يعني كان السلف يعنون بلا إله إلا الله يربون أولادهم يعني منذ أن يعرف يمينه من شماله يقولون له قل أمنت بالله وكفرت بالطاقوت قل لا إله إلا الله محمد الرسول كما جعلوا مسألة لأنس وغيرهم وكما جعل الحسن وغيرهم فكانوا يلقنون أبناءهم الصغار وهم يعني يعرفون ذات اليمين ذات الشمال قبل أن يصلوا السابعة والخامس يقولون قل لا إله إلا الله يقولون لهم من ربك ما دينك من نبيك حتى ولو ذكر نقيم أيضا في تحبة المودود أن يعني أول ما يقرأ أو أول ما ينبغي أن يفتق لسانه الصبي بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله فلهذا هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لها منزلتها ولها أسها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ولهذا جاء في الصيحين حديث, حديث عبادة بن الصامت من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة والقاه إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي الصيحين حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فلهذا هذا مكانتها أما العنصر الخامس أركانها لا إله إلا الله لها أركان وأركانها إثنان لا يمكن أن يفترقان ألبتة ولا يجزي أحدهما عن الآخر بل لا يسمى, لا يسمى الإنسان موحد حتى يجمع بين الركنين حتى يجمع بين الركنين وهما الذان يسميان عند النفي, النفي والإثبات هما لا إله إلا الله لا إله إلا الله من لا إله إيش نفي إلا الله إثبات إذن هذه الكلمة فيها, فيها ركنين النفي والإثبات النفي وحده ليصح لو إنسان نفق لا إلهي لا إلهي مثل ما يفعل يعني بعضهم ينفي يقول ما أثبت أول قول الآخر أنهم ينفون كغلات الصوفية وعبادة لا, لا, لا, لا, لا ضرحة وغير ذا يقول إلا الله إلا الله أول الذين يقولون هو ينبحون نباح الكلاب هو هو يثبت لكن ما ينفي ما ينفي لابد من النفي والإثبات يقول ابن القيم رحمه الله النفي المحف الصرف لا يسمى توحيد والإثبات الصرف وحده لا يسمى توحيد إذا لابد إيش من النفي والإثبات وهذا في القرآن يعني حتى واعبد الله ولا تشرك به شيعة نفي وإثبات وقال إبراهيم لعابيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر نفي وإثبات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من لا نعبدا إلا الله ولا نشك به شيء نفي وإثبات إذن ما هو النفي وما هو الإثبات ما هو النفي وما هو الإثبات النفي نفي جميع ما يعبد من دون الله فإذا قلت لا إلهة نفيت جميع ما يعبد من دون الله إلا الله سبحانه, سبحانه تنفي جميع ما يعبد من دون الله فلا قبر ولا وثن ولا صنم ولا حجر ولا مدر ولا شيطان ولا هوى ولا أي شيء يعبد من دون الله فأنت تنفيه ما تنفج لا إلهة نفي جميع ما يعبدو من دون الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نافوا واثبات واجتنبوا الطاغوت والاكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت فهو النفي, النفي ثم اذا الاثبات هو الا الله الا الله اشهد ثاني الا الله الا الله تثبت العباده لله وحده لا شريك له انت الان سوف تتعبد تصلي تصوم تحج تفعل للعبادات من تصرفها لمن لله انت نفيت الان ما يعبد من الله ان ما يوجد احد من دون الله ولا احد يستحق العباده الله لكن الا الله تثبت العباده سجود لله الدعاء لله الخوف لله الرجاء لله التوكل على الله الذبح لله النذر لله الاستغاثه لله الاستعانه بالله وهكذا فان تثبت العباده لله وحده لا شريك له تثبيت العباده لله وحده لا شريك له فهما هنا النفي والاثبات والقرآن مليء القران جاء والسنه جاء بالنفي والاثبات فلهذا لا يصح النفي وحده ولا يسمى توحيد ولا يصح الاثبات وحده ولا يسمى توحيد فلا بد من النفي والإثبات وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله هذا ايش نفي ولا هذا الا نعبد الا اثبات ولا نشرك به شيء إثباء نفي فإذا أن تنفي جميع ما يُعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له حينئذ تقل بتوحيد الألوهية لأن توحيد الربوبي دليل دليل قوي على توحيد الألوهية ولهذا ربنا قال يا أيها الناس كما ذكر ذلك السعد في قواعد الحسان وابن قيم وشيخ الإسلام قبله ذلك وحافظ حكم رحمه الله في معارج القبول وغير ذلك ان توحيد الألوهية ي... توحيد الربوبيه يقرر ويؤصل ويدل على توحيد الالوهيه ي... يا ايها الناس اعبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا توحيد الربوبيه لا يجعلكم لاظر فيراجه الربوبيه والذي الذي يجعلكم لاظر فيراجه والسماء بناء وانزل من السماء ما فانفخرج به من ثمرات رزقا لكم هذا كل ايش توحيد الربوبيه قال فلا تجعلوا لله يندادا إذا اعترفتم بهذا فلا تجعلوا لله يندادا من جميل الكلام للامام محمد بن عبد الوهاب الله انه كان دائما يقول لتلاميذه اذا كان الله واحدا في افعاله فاجعله واحدا في افعالك هذا التوحيد اذا كان الله واحدا في افعاله توحيد الربوبيه لان توحيد الربوبيه توحيد الله بفعله الرزق الاحياء والزرا المطر يعز ويذل يعطي ويمنع يخفض ويرفع يحيي ويميت سبحانه وبحمده افعال الله توحيد الربوبيه افعالك توحيد الألوهية فيقول إذا كان الله واحدا في أفعاله والمشيكون يقرون بهذا كما سبق فاجعله واحدا في أفعالك فلا تسجد إلا لله ولا تدعو إلا الله ولا تخضع إلا لله ولا تسأل إلا لله ولا تنادي إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا وغير ذلك ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث طويل لكن قال مثل ذلك كما مثل رجل يعني استاجر رجلا بخالص ورقه من فضه ثم جعل هذا العبد الذي اشتراه لا يملك اشتراه جعل يعمل ويعطي غلته غيره يعني هو يعمل عنده لكن اذا حصل شيء اعطى فلان وعلا مثل لو كان عندك مثلا أحد يشتغل عندك في محل ثم هو يعمل يعمل المكسب يعطيه الجيران ولا يعطيه فلان وين المالكه وزعته طيب أنا ما جبتك فالعمل إلا عندي فهو إيش تمثل رجل يعني يعمل ويعطي غلته وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكذلكم الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تسجقوا بي شيئا الله خلقك ورزقك وعطاك ومن عليك وهداك وسخر لك ومن وعزك ورفعك وعزك كل شيء يعطاك الله عز وجل لماذا لأجل أن تعبده وعده لشريك وإلا ربنا غني عنك عن أعمالك وعن عباداتك ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقه وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتيل فالله ما خلق الخلق ليستكثر بهم أو يستقي بهم أو يستعز بهم أو يستذل يستقي بهم عاشا وكل يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد فهو الغني بذاته سبحانه جل ذناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه إذن هذه اركان لا اله الا الله والكلام فيها يطول لان لب لا اله الا الله الاركان بشروطه و و العناصر هذه يكمل بعضها بعضا لكن المقام ما يشع بذلك العنصر السادس شروط لا اله الا الله قد يسال سائل هذه الشروط التي يعني سوف تذكر هل هي موجودة بالقرآن والسنة يعني شروط لا إله إلا الله سبعة أو ثمانية أو أقل أو نقول لم يرد لا في القرآن ولا في السنة الشروط كالعدد لكن أول من جمع الشروط للا إله إلا الله فيما أعلم عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب أول من استقرأ النصوص الكتاب والسلمة مثل ما تقول الأفعال ثلاثة أو مثلا تقول الكلام ينقسم إلى التقسام أو شروط لا إله إلا الله أو شروط الصلاة كذا أو, الصلاة، أو هكذا إنما هو استقراء وتتبع ولهذا قد يكون يعني بعضها يغني عن بعض لكن هي متلازمة في الحقيقة, في الحقيقة. شروط لا إله إلا الله كم؟ سبعة يقول حفظ حكمي رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه وفقك الله لما أحبه هذه شروط سبعة وذكرها بعضهم في بيت واحد فقال علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها جمع بعضهم قال علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها هذه سبعة شروع وبعضهم زاد ثامن قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من, من الأنداد قد أليها على كل هذا ليس يعني منصوصا عليه حتى نقول الزيادة والنقص لا تجوز أو من نقص ما يصح توحيده المقصود أن الإنسان إذا عرف لا إله إلا الله فهذه الشروط يكمل بعضها بعضا ذكر في فتح المجيد نظمها الشيخ بن سحمان رحمه الله نظما جميلا يعني شرحها مع النظم في آخر الدرر الجزء الأول في آخر الدرر الجزء الأول نظم هذه ألا هذه الشروط الشرط الأول العلم واش معنى العلم؟ العلم بمعناها نفيا وإثباته يعني لا إله إلا الركن والإثبات العلم بمعناها نفيا وإثباته يعني أن تعلم ما تنفي وتعلم ما تثبت فتعرف أنك تنفي جميع ما يُعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده قال الله عز وجل فَاعْلَمْ أنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون من شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله إذن هذا هو معناه لا معبود بحق إلا الله العلم معناه لا معبود بحق إلا الله والشرط الثاني اليقين اليقين هو كمال العلم بها, بها المنافي للشك أو الريب أو التوقف لا, لا تشك ولا ريب ولا تتوقف في معنى لا إله إلا الله لو شكيت أو توقفت لخرجت عن دائرة الإسلام ما أمنت بلا إله إلا الله يجب عليك أن تقول لا إله إلا الله بكل ما تملكه من اليقين ولهذا جعل ابن مسعود اليقين الإيمان اليقين الإيمان كله ولا يرتاب لمن إلا الكفار والمنافقون فالمنافقون ذمهم الله عز وجل وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون هم الذين يشكون بالله عز وجل أما المؤمن فهو لا يشك بالله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون فهذا هو الشرط الثاني الشرط أولي هذا جاء في صحيح مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة إلا غير شاك فيهما فاستنتج العلماء من قول غير شاك ومن الآيات السابقة أنه لا بد أن يقول لا إله إلا دون تردد أو تريث أو تأمل أو توقف بل يقول لا إله إلا الله بكل ما يحمله اليقين الصادق الخالص من أعماق قلبك بأن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة أما الركن الشرط الثالث الإخلاص الإخلاص المنافي للشرك لأن الإخلاص ضد ماذا؟ الشرك سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر لكن الشرك الأصغر والشرك الأكبر بينهما أيها الأحبة فوارق فوارق فالشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار وتحت المشيئة هو ويحبط العمل الذي قارنه وإلى آخره المقصود أن الإنسان لابد أن يخلص لله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص طيب الإخلاص معه الإخلاص كما يقول ابن قيم رحمه الله وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني مراد ثاني مرادك لله عز وجل في صحيح مسلم من حديد أبي عريرة يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركة عن الشرك من أشرك معي فيه غيري تركته وشركة وتعسى عبد الدينار وتعسى عبد الخميلة وتعسى عبد الخميصة إنه يعطي رضي ولم يعطى سخط فالإنسان يكون عبدا لله عز وجل لا يشرك بالله عز وجل إلها آخر يخلص العبادة لله عز وجل لهذا التوحيد أركاد العبادة ما تقوم إلا على أساسه عبادة. ما تقوم إلا على الأساس الأساس هذا لا بد من الإخلاص والمتابعة قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا ما قال الله ليبلوكم أيكم أكثروا عملا لماذا؟ لأن العبرة بإطخان العمل وإحسانه وقال الله عز وجل بلى من أسلم وجه لله وهو محسن وكل شيء هالك إلا وجه فإذا لا بد من الإخلاص إخلاص لله عز وجل الذي ينافي الشرك, ينافي الشرك وإذا قوي إخلاصك انتفى حتى الشرك العصر برمته يعني يكون قلبك معلق بالله لا ترائي من سمع يسمع الله به ومن رائع يرائي الله به إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه كما رواه النساء من حديث أبي أمامه وقال ابن رجب رحمه الله سنده جيد فلهذا لا بد من الإخلاص المنافي للشرك قرى الله ولهذا في الصحيحين يقول ابو هريره رضي الله عنه في البخاري قال له حديث طويل قال من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ثم الى الرابع على الشرط الرابع المحبه المحبه لماذا لماذا لهذه الكلمه لماذا دلت عليه الشرور بذلك الفرح بتوحيد الله عز وجل الغبطة والأنس والانشراح فمن يريد الله أن يهديه إيش؟ يشرح صدره للإسلام فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فالإنسان يفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون إذن تحب لا إله إلا الله تحب لذة لا إله إلا الله تحب معنى لا إله إلا الله تحقق لا إله إلا الله, لا الله لأنها اختلطت بلحمك ودمك نسى الله عز وجل أن يتوفان على لا إله إلا الله وكذلك ولهذا جاء في الصحيحين حديث ناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقال الله عز وجل قل إن كان أباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشونا كسادة ومساكن ترضونها الآن هذه الثمانية ملتصقة بالإنسان في حله وترحاله قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني الكافرين فإذا الحب الله عز وجل هذه الكلمة لا إله إلا الله بأن يختلط حب الله عز وجل ولا تقدم أي محبة على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلهذا يقول النبي يقول الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم ثم أيها الأحبة الخامس الصدق الصدق المنافي للكذب يعني قال الإنسان يعلم لا إله إلا الله لكن عنده نعم كذب ولا يعرف الكذب ليس المقصود به الكذب الذي هو كبير من كبائر الذنوب المقصود بالكذب هو المنافل النفاق لأن المنافقين ظاهرهم ماذا مع الناس ومع المسلمين لا إله أولا ولا إله أولا فهم يظهرون الخير ويبطنون الشر يظهرون الخير هل هم صدقوا ما صدقوا في لا إله إلا الله مترددون في لا إله إلا الله لو صدقوا لصالح الظاهر المؤمن صالح ظاهرا وباطنا سرا وعلنا لكن المنافق لا الذي تظهر للناس صالح لكن في الباطن لا يعترف بلا إله إلا الله ولا يحقق لا إله إلا الله ولا ينتمي للا إله إلا الله لكن في الظاهر لا يقول نشهد لا إله إلا الله كما كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق المانع من النفاق بأن تقول لا إله إلا الله صدقا صدقا والصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان يقول ابن قيم رحمه الله والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان ما يستقيم إلا على الإخلاص والصدق مع الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن إيش الكاذبين وليعلمن الكاذبين وقال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به وفي صع عند الإمام أحمد من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا صادقا من قلبه دخل الجنه الشرطه السادس الانقياد لحقوق لا اله الا الله الانقياد لحقوق لا اله الله والاعمال الاعمال الواجبه اخلاصا لله وطلبا لمرضات الله عز وجل والعمل بها يعني الاوامر تعمل بتعمل بها وتاتي بها والنواهي تتركها وتنتهي عنها وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا فلهذا تعمل بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما دلت علي أيها الناس أعبد ربكم فلهذا لا بد من الإنقياد الإنقياد الصادق الإنصياع للا إله إلا الله لا هوا لا دنيا لا ولد لا زوجة لا, لا عمل انما تنصاع للا اله الا الله قال الله عز وجل وانيبوا الى ربكم واسلموا له ارجعوا الى ربكم ايش واسلموا له وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وقال الله عز وجل قل ان كان او الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ايش لله رب العالمين لله رب العالمين وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما ايش ها ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه ويسلموا تسليمه وقال عز وجل ومن يسلم وجهه لله وهو محسن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقاء السابع وهو الأخير القبول فد القبول ماذا؟ الرد ما يقبل لا إله إلا الله ولا يقبل لا إله إلا الله والعمل بها فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعا إليها تعصبا أو كبرا واستكبارا ولهذا قال الله عز وجل عن كفار قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح فيقولون جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فهل قادوا من قادوا فهم يستكبرون عن لا إله إلا الله ويأنفون عن لا إله إلا الله ولهذا يعني في الصحيح الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر عمه وبطالب وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله فكان عنده جلساء السوء جلساء الكفر نصر الله السلامة والعافية القناة الحجة الملعونة والتأسي بالآباء والأجداد فقالوا لأبي طالب أبو جهل بن أبي مية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اترغب عمله عبد المطرف ابان يقول لا اله الا الله فمات على الكفر نسال الله السلامه والعافيه فاذا لا بد من الانقياد للا اله الا الله ابو طالب مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أن النبي على حق ويقول والله يا رأي ويقول والله اني لا اعلم أنك على حق لولا أن تعيرني قريش لا قررت بها عينك لولا لا لولا لو ان تعيرني قريش انك رجعت عن دين ابائك واجدادك لا بها عينك ولهذا يقول في لميته المشهورة الطويلة ولقد علمت بأن دين محمد من خير يديان البرية دينه لولا لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني لو بذاك سمحا مبينة لكن منعه الكبر منعه الأنفة منعه التأسير للآباء والأجداد وإن وجدنا أباءنا على أمة وإننا على آثارهم مهتدون والآية الأخرى مهتدون فهم يتأسوا بكفرهم نصى الله السلامة والعافية فأباني يقول لا إله إلا الله إذن لابد من انقياد لا اله اليهود والنصارى يعرفون يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الله عز وجل لكن هل انقادوا من قادوا الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى الذين اتيناهم الكتاب يتلونوا حقا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ان العنصر ودار اختلطت العناصر العنصر السابع اعرابها او الثامن اعرابها اعراب لا اله الله لا اله الا الله هي معنى لا إله إلا لكن باختصار هي لا نافية للجنس تعمل عمل إنه لا إلهة وإلهة اسم لا والنفي هو لا, لا, لا, لا, لا, لا إلهة اسم لا, لا والخبر المقدر على المحذوف تقديره حق يعني لا إله حق إلا الله وهذا كما سبق إضاحه فلا داعي لتكراره أن معنى لا إله إلا الله لا إله حق لماذا نعرب لا إله إلا الله ليظهر الحق ضد الباطل ليظهر الإله المستحق للعبادة ولهذا ربنا عز وجل قال وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد قد ذكر العز عبد السلام ابن ابي العز في شرح الطحاويه أنه قد يقول او يتوهم وتوهم انه إذا كان الهكم واحد فنحن ايش آخر اخر فلهذا قال نفى الله عز وجل هذا الافهام فقال والهكم اله واحد ايش لا اله الا هو الرحمن الرحيم فلا يوجد اله مع الله عز وجل اما العنصر الثامن فمع ثمرتها فلا شك أن ثمرة لا إله إلا الله هي دخول الجنان وثمرة السعادة في الدنيا وثمرة أن يعصمك الله عز وجل يعصم دمك ومالك وثمرة أن تلقى الله عز وجل على هذه الشهادة فلهذا كان من أفضل, من أفضل التوحيد أو يعني من حسنات التوحيد أنك لا تخلد في النار من متعل لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار الناس أيها الأحبة في دخول النار أو النجاة من الجنان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من يدخل جنة من أول وهلة والنار عليه حرام وهم من هم الذين هم السبعون الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب إيش ولا عذاب هؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة ويحفظه وينجيه من الله عز وجل من النار القسم الثاني العكس من يدخل النار من أول وهله والجنة عليه حرم وهم من المشركون والكفار والمنافقون النفاق الأكبر هؤلاء في النار إذا ماتوا على ذلك فهم خالدون مخلدون في النار أبدا الآبدين ودهر الداهرين أبدا خالدين فيها أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشع ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله فمن لم يقل لا إله إلا الله فجنة عليه حرام وما النار نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله أن يحفظنا من الشرك قليله وكثيره ولهذا كان إمام المتقين وأبو الأنبياء ومن كسر الأصنام بيده, بيده وهو أمة وحدة على توحيد الله عز وجل يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجنبني وبني نعبد الأصناع يقول إبراهيم ابن إبراهيم التيمي يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إذا كان هذا إبراهيم بهذه الحالة فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم فلهذا الإنسان ينبغي وهذا سيأتي إن شاء الله أن يعرف لا إله إلا الله وأن ثمرتها دخول جنة هذه القسم الثالث الذي يموت عليه ذنوب ومعاصر هو يشهد اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن عليه ذنوب ومعاصي إلى عنان السماع إلى عنان السماع نسأل الله السلامة العكبة إرسغة زنا سارقة شرب خمر غير ذلك هذا لا يعني تهوين للمعاصي لا الإسان لو طاقة له بالنار ولا لحظة من اللحظات ولا ثانية لكن لتعلم أن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وعليه ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة فهو بين أمرين بين أي أمرين إما أن الله عز وجل يدخله الجنة من أول وانا ويغفر له ذنبه ويغفر له مما أجرم وتما قال الله عز وجل في, في يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بشي لا أتيتك بقرابها مغفرة وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العسياني لقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه واسع الغفراني إذن هو بين أن يغفر الله الملك يغفر الله عز وجل له الملك ملكه والعبد عبده والخلق قلقه لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون الأمر الثاني أنه يدخل النار لكن يدخل النار بقدر ذنبه وجرمه فالله عز وجل الأمر إلى الله عز وجل لكن مآله وين؟ مآله إلى جنة مآله الموحدين إلى جنات النعيم يعني سوف ياتي يوما من الايام يخرج من النار ويدخل الجنه ويدخل الجنه ولهذا قال السفاريني في ابياته ومن يموت ولم يتب من الخطأ ومن يموت ولم يتب من الخطا فامره مفوض للعطاء فاي شيء يعفو واي شيء تنتقم يعطي ويجزل النعم واي شيء يعطي النعم فثمرتها النجات من النار ودخول الجنه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 واع يحفظك والاول في الاخره ينجيك من النار ويدخلك الجنه فثمرتها في الدنيا والاخره ثمرتها في الدنيا والاخره اذا انا انا كده ثمرتها أما يعني العنصر للا تاسع وهو شيء من طرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله نذكر أمره لأن المقام قصير الأمر الأول أن لا إله إلا الله ليس فيها نقط ليس إيش فيها نقط مجرد من النقط اشار إلى تجريدها لله عز وجل تجريد الإنسان أن يجرد نفسه تجريداً كاملا لله عز وجل لا يشرك مع الله أحد ولهذا تجد لا إله إلا الله ليس فيها نقط الأمر الثاني أيضاً أنها جوفية فبإمكانك تقول لا إله إلا الله وأنت إيش؟ لم تفتح شفتيك فإشارة إلى أن لا إله إلا الله تخرج من الجوف تخرج إيش؟ من الجوف وكلما كنت محققاً لها فإنك إيش؟ تقوى ايمانك يقوى قلبك يقوى يقينك يقوى صدقك يقوى اخلاصك كما قال الله عز وجل ان الله يدافع عن الذين امنوا إن الله يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا يقول منقيم ان الله عز وجل يدفع عن العبد بحسب ايمانه كل ما قوي ايمانه قوي دفاع الله عز وجل عنه وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فصاحب على لا إله إلا الله مرفوع في الدنيا حسا ومعنى ومرفوع في الآخرة فلهذا كانت لا إله إلا الله مجردة من من النقط وكانت لا إله إلا الله جوفية والأمر الثالث سهولتها سهولتها ولله الحمد والمنها ودائما من أجر الكريم عادتها وأن كل شيء يحتاجه البشر فإنه يكون يسير مسهل على العباد ولهذا لا إله إلا الله أعظم حسنة وضدها أعظم سيئة ومع ذلك هي أيسر الحسنات أيسر الحسنات لا إله إلا الله وأفضل الحسنات لا إله إلا الله يعني قل عملا تجده أن تجده بمثل هذا أن يكون يسيرا سهلا وأن يكون أجر عظيمة فلهذا تجد أجر لا إله إلا الله كما يعني إن شاء الله سيأتي من من من من من قال لا اله الا الله 100 مره ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير عشر مرات كان كما اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل إلى غير ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احبوا الي ما طلعت عليه الشمس ووقوا في الحديث الآخر احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذا كله في صحيح مسلم. كان كل في هذا في صحيح مسلم إذن يعني لا إله إلا الله سهل ولله الحمد ميسر ولهذا من أشخل لسانه وعود لسانه لا إله إلا الله تكون سهلة عليه ميسرة عليه هذا توفيق من الله عز وجل لعباده إنسان يستطيع أن يقول في اليوم ألف مرة لا إله إلا الله والآخر ما يقول إلى عشر مرات لو لا الذكر بعد الصلوات أن يقول لا إله إلا الله او في التشاهد لا إله إلا الله ممكن ما يقول لا إله إلا الله نستغفر الله ونتوب إليه لهذا حسن عظيم حسن عظيم لا إله إلا الله فمن تيسير الله عز وجل على عباده أن لسان يعمل بها وأن يجعل لسانه دائما رطبا بها ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد حديث عبد الله بن بسر وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فباب أتمسك به جامع يعني أبواب, أبواب, أبواب الإسلام كثيرة ومشرعة لكن أريد أن يجمع لي شيئاً واحدا فقال النبي صلى الله عليه قال عليك بذكر الله عز وجل قال أن يجمع له شتت هذا الأمر قال ذكر الله عز وجل أما العنصر العاشر فهو مع نواقض لا إله إلا الله لا يعني لا لا نواقض, نواقض لا إله إلا الله ومشيء تسمى نواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقض القرآن يعني لا لا المقصود أن لا إله إلا الله إذا استكمل الإنسان هذه الأشياء فلها نواقض يعني مثل الوضو له نواقض وكذلك الصلاة لها نواقض مفسدات وكذلك ما ذلنا الزكاه والصيام غير ذلك والحج فكل شيء من العبادات لو شيء ما ينقضه ينقضه ويفسده ولهذا يبوب العلماء باب نواقض الوضوء باب نواقض او نواقض الصيام فهنا نواقض لا اله الا الله من نواقض لا اله الا الله كثيره جدا ويعني اوصلها كثير من العلماء الى الى المئات وان شئت اقرا كتاب الردة من كتب ابواب الفقه تجد العجب العجاب ومعلوم فيها بعض وفيها خلاف بعض متفق عليه وغير ذلك فالشاهد ان نواقض لا اله الا الله كثيره جدا مما يعني هو مشهورة وجمعه الامام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي العشره المشهوره المعروفه التي والحمد يعني تشرح وتدرس ومعروفة هذه الخمسة العشرة مجمع عليها هي مجمع عليها ولهذا نذكرها باختصار فأهم نواقض الإسلام أو أهم شيء أهم وهو الأصل الشرك بالله عز وجل الشرك بالله عز وجل هو أعظم ناقض للا إله إلا الله والشرك ما هو الشرك هو دعوة غير الله مع الله فيما ومن خصائص الله من الله عز او هو عباده غير الله عز وجل عباده غير الله عز وجل يعني صرف العباده لغير الله عز وجل صرف العباده غير الله شرك والشرك تاره يكون اكبر كما كما عرفنا وتاره يكون اصغر والاصغر هو المعروف الرياء ونحو ذلك وكما قلنا ان فوارق فالمقصود هنا الشرك الأكبر كان يذبح لغير الله ينذر لغير الله يدعو غير الله يسأل غير الله يستغيث بغير الله يعبد هواه يعبد الدنيا يعبد الشيطان يعبد الجن يعبد الشياطين يعبد أي إذا صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله وهذا أعظم ذنب عصي الله عز وجل به أعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك كما أن أعظم عمل عبد الله عز وجل به وهو الأصل التوحيد ولهذا قال الله عز وجل أول نهي يقرع سمعك فلا تجعل لله أنداده يعني شبهاء ونذراء فلا تجعل لله أنداده في الصيحة الحريم مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك والند كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين ند أصغر وند أكبر فالند المقصود هنا الشركة الأكبر أن تجعل لله شبيه ومثيل ونظير أما إذا مثلا قال الإنسان يعني من نوع الشرك الأصغر مثل ما شاء الله وشئت هذا شرك الأصغر ولهذا لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلتني الله نده بل ما شاء الله وحده رواه النسائي الشاهد من هذا أن الشرك أعظم ناقض للا إله إلا الله ولهذا الشرك يحبط الأعمال كما قال الله عز وجل إن أشرقت ليحبطن عملك وقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هذا إذا كان في حال النبي والأنبياء وهذا يسميه العلم من توقع المحال لأنه حاش نبينا وحاش الأنبياء أن يشركوا بالله عز وجل أن يشركوا بالله عز وجل فلهذا قال لئن أشركت ليحبطن عمله فالشرك يحبط جميع الأعمال يحبط جميع لما ما يبقي لها أثر ما يبقي لها اثر ولهذا يعني الشرك مثل الإنسان لو الانسان إن يعني يفسد الاعمال لو انسان توضى وضوءا كاملا وضوءا كاملا وجاء الى المسجد فلما وقف في الصف خرج منه شيء يسير من يعني فساء او ذراق خرج من هنا قد يسير جدا ما يعني فهل يستمر في صلاته هل يعني يقول الله أنا متوضي وأنا مستعد ومتهي وجاي قبل الصلاة بساعة وكذا ألا الله غفور رحيم نقول لا فسد لو تصلي من طروع الشمس إلى غروبها فسد هذا ناقل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضل فأنت لما دخل الحدث فسدت الطهارة وإلا لا كان كنت متطهر وتصلي مشيت وتقرى مشيت وتعبد الله عز وجل بطهارتك مشيت لكن لما دخل هذا الحدث الأصغر فسدت هذه الطارة فكذلك التوحيد كذلك الإسلام والأعمال الصالحة لما يدخل الشرك يفسد هذا يفسد هذا ولهذا كما أن الإنسان عنده إناء فيه عسل ثم وضع فيه ملعقة سم هل يستمر وياكل هذا العسل ما يكون فسد العسل فكذلك للإنسان يعني أن الشرك ينقذ ينقذ جميع الأعمال ويحبطها الأمر الثاني أن صاحبه مخلط في النار نعوذ بالله من ذلك ولهذا قال الله عز وجل ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكبر ولا حبثة أعمالهم في النار هم خالدون وفي النار هم خالدون ومن يشرك بالله قد حرم الله عليه الصلاة ومأواه النار فالشرك مصيبة مصيبة عظيمة سيئة الشرك سيئة كبيرة جدا جدا ليست مصيبة الداهية العظمى والمصيبة الكبرى الشرك بالله عز وجل نعوذ بالله من الشرك ولهذا في مسائك في صباحك ماذا تقول تقول اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر لاحظ أنك تستعيد بالله من الكفر متى إذا أصبحت وإذا أمسيت ثم لاحظ أنك تقرأ المعودات قل أعوذ لا لا عفوا صورة هي الإخلاص أقول يا أيها الكفر ونقول الله وحد متى إذا أمسيت وإذا أصبحت ف وإذا نمت كل ذلك لماذا تحقيقا للتوحيد وحفاظا له مما ينقضه إذن لا لا لا من مفسدات الشرك أن الله لا يغفره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا كما قلنا لكم أنه في الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فهو لا يخلط صاحبه في النار وصاحبه تحت المشيئة ويحبط العمل الذي قارنه, الذي قارنه وغير ذلك لأن حبوط العمل على نعين حبوط كلي وحبوط جزئي أما الحبوط الكلفة هو الشرك نسى الله السلامة والعافية يحبط جميل أعمال أما الجزئي فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتت صلاة العصر فقد حبط عمله وكما أن يحبط الإنسان إذا رأى بجزئيته أو بعمله ذا الذي قارنه كما وضح ذلك بالرجب في اوائل جامع العلوم والحكم بينهم فوارق ذكرهما بن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد حاشية نفيسة جدا جمع لب وعصاره شرح التوحيد في هذه الحاشيه الجميله لو جعل الإنسان اصلا له حيث انه يقرا بين الفينة والاخرى ويضيف اليه بعض الفوائد لكمل النصاب في ذلك فلهذا الشرك الشرك هو اعظم ناقض من نواقض لا اله الا الله الناقض الثاني الناقض الناقض الثاني من جعل بينه بين الله وصاحب يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم هذا أيضا مشرك لأنه جعل بين الله وبين بين الله عز وجل وبين وصائط ما نعبد من اللي يقربون إلى الله الزلفة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا محل إجماع لها للعلم من جعل بينه وبين الله وصاعت يدعوهم وإن كان يعتر بين الله والخالق الرازق المالك المدبر لكن جعلك هذا واسط هذا النبي أو هذا الولي او هذا السيد أو هذا فلان علان تجعل بينك وبين الله تقول لنا ذنوب كثيرة وذنوب عظيمة وأنا مسرف على نفسي فهذا كما أن بينك وبين الأمير أحد يعرفه وحاشا وشتان بين الخالق والمخلوق وقد يعني بين هذه الشبهة وزيفها أئمة الدعوة وقبلهم شيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله كما في الدائي والدواء وشيخ الإسلام في الفتاوى أن لن ناقض على الراءة الثالث من لم يكفر المشركين أو شكوا في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر من لم يكفر المشركين يقول ليسوا كفار أو شك في كفرهم قالوا والله ما أدري هذا كافر وليس بكافر هو يعلم أنه كافر أو صحح مذهبهم ما لا لا, ما لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصرائي ثم لم يؤمن يؤمنوا به بالذي جئتوا به إلا كان من أصحاب النار كما جاء في صحيح مسلم فمن لم يشكوا لأنه مكذب لله عز وجل ومكذبون لرسوله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع العلم عليه الخامس من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الخامس من ما أبغض مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لأن أبغض لأنه أبغض هذا, هذا العمل الذي جاء به الله عز وجل وجاء به رسول صلى الله عليه وسلم فهو يصدق ولم يكن عنده اليقين في مثل هذا فهو ابغض ذلك فكذلك أيضا السادس من استهزى بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من استهزى بثواب أو بعقاب أو استهزى يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك كما قال الله عز وجل قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابع من النواقض السحر فمن فعله السحر أو رضي به كفر كما قال الله عز وجل من يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إذن هو من نواقض لا, لا, لا, لا إله إلا الله ومنه الصرف والعطف صرف الزوجة عن زوجها او صرف الزوج عن زوجته أو عطف الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته و السابع الثامن مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين كما قال الله عز وجل ومي يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا القوم الظالمين ان الله لا يهدي القوم الظالمين والظلم يطلق على الشرك كما قال الله عز وجل عن لقمان أنه قال يا ابني لا تشك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكما قال الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يذرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والتاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد يسعوا أن يتدين باليهودية وبالنصرانية أو بالوثنية أو يعبد الأصنام يعني هو حر في عبارة غير الله عز وجل هذا كفر وشرك وناقض للا إله إلا الله ولهذا قال الله عز وجل من من اعتقد ذلك فقد كفر أن يسعوا شريعه غير شريعه محمد عليه الصلاه والسلام ثم العاشر الاعراض عن دين الله عز وجل الاعراض الكلي الاعراض الكلي لا يتعلمه ولا يعمل به قال الله عز وجل ومن اظلم من ذكر بايه ربه ثم اعرض عنها إن من المجرمين منتقمون فلهذا هذه النواقع العشر المجمع عليها وغيرها موجودة أيضا كما قلنا في كتاب الردة من أبواب الفقه وقد أوضحها كثير نواقض الإيمان وفيه نواقض الإيمان ونواقض التوحيد كتب مؤلفة ومستقلة في هذا الباب والمقام لا يقتضي كما قلنا هنا إشارات وعبارات فليس المقصود هنا البسط ولهذه النواقد الشرح مفيد وهو جميل جدا للشيخ بن بازل رحمه الله تمع من هنا وهناك وقد أحسن من جمعه فهو مؤلف جميل شرح نواقذ الإسلام ثم العنصر الحادي عشر وهو الأخير فضل لا إله إلا الله فضل لا, إله إلا الله. لا شك أن لا إله إلا الله لها فضل عظيم وأجر كبير مر معنى بعض الحديث مثل من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل جنة كما في مسلم وكذلك مر معنا حديث عبادة بن الصامة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن وعيسى وكلمة القاهلة مريم روح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على كان من العمل كذلك أيضا مر معنا حديث أبي أوريرا في صحيح بخاري من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كذلك أيضا مر معنا الحديث أيضا ما لا يلقى الله فيهما عبد غير شاكم فيهما فيدخل فيدخل النار فيدخل جنة وكذلك أيضا حديث عباد بن الصامت من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وجاء أيضا عند الإمام أحمد سند حسن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنه وهذه الا الاحاديث الكثيره لفضل لا اله الا الله وقد تاتي ايضا فضل لا اله الا الله تبعا مع غيرها مع غيرها مثل أحب الكلام الى الله سبحانه الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه يعني مستقله تذكر الله لا اله الا الله وحدها والحمد لله وحدها وتاتي تبعا مثل الاذكار بعد الصلوات المكتوبات يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله ثلاث ثلاثية خمس وعشرون والحمد لله خمس ولا إله إلا الله خمس وعشرون والله أكبر خمس وعشرون كما عندنا محمد بسلد صحيح الشاهد من ذلك أن أجاءت أيضا مثل الذكر في في الصباح من قال مئة مرة لا إله إلا الله وغير ذلك من فضائل لا إله إلا الله وقلنا كما قلنا سابقا أن لا إله إلا الله أيسر الأعمال وأفضل الحسنات وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلن يزيل الشقة والهم عنك ويطرد ويجرب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد وقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في مفرد ولكن ثم قال في آخر الأبيات ولو لم يكن بالذكر غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتاة عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة المفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد وكما سبق حديثة علي عند الإمام محمد حديثة عبد الله من مصر أنه قال يا رسول الله إن الشرائع الإسلام قد كثرت علي فباب تمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله من لا اله الا الله ولهذا لا اله الا الله لا يتعبد لا, لا يتعبد بالنفي وحده ولا بالاثبات وحده يعني لا يجي انسان يتعبد بلا اله قل لا اله لا اله لا اله او ياتي انسان يقول الا الله الا الله أو كما يعني يقول هو هو ينبحون نبح الكلاب حتى ألف بعضهم كتاباً كتاب كتاباً هو فالتوحيد لا بد أن يقول لا إله إلا الله كلمة. قد يقول قائل جاء في الصحيح أنه في آخر الزمان لا يعني لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله فبعضهم يستدل بهذا أنه يجوز الذكر بهذه المفردات الله أو هو أو لا إله أو إلا الله أو نحو ذلك ونقول مقصود هذا الحديث مقصود هذا الحديث انه يعني لا يوجد اسلام لا يوجد ايمان ما في احد يعرف معنى لا اله الا الله وليس معناه الا الله يعني لو انسان لفظ الجلاله نعرف انه ايش معنى توحيد الالوهيه الله كما يعني جاء عن ابن عباس وان كان سنده ضعيف رواه ابن جرير في تفسيره لكن معنىه صحيح يقول ابن عباس معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين المعنى صحيح بالإجماع فالله توحيد الألوهية لكن لا يجي شخص سان يتعبد يقول الله, الله الله الله الله يقول هذا بدعة ما أنزر الله بها من سلطان ما فيه جاء من الأذكار لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه يقول الإنسان مئة مرة لا الله الله أو يجرس في زاوية ويكرر هذه الكلمة بل لا بد أن يقول لا إله إلا الله وقد ذكر ذلك أئمة الدعوة رحمه الله وكذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وأن هذه الجملة يؤت بها كاملة فالشاهد من ذلك ما يوها الأحبة أن لا إله إلا الله من أيسر الأعمال وأسهلها فيعني يقول ابن كذير رحمه الله اجر الكريم عادته وأن من عاش على شيء مات عليه فجيد أن الإنسان يحي او يشغي لسانه بلا إله إلا الله يقول لعله يوما ما يأتي وتخترم المني عن لا إله إلا الله من كان آخرك من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولهذا من الطرائف حدي أبو زرعة المحدث الجهبذ العلم المعروف الإمام الكبير كان مريضا في آخر لحظات حياته رحمه الله فجاء إليه ثلاث من أصدقائه من المحدثين المحدثين المبرزين ذكر ذلك الرازي في مقدمة الجرح والتعديل وساقها بسنده, ساقها بسنده فجاءوا إليه وقالوا كيف نذكر هذا الإمام لأن الإنسان إذا, إذا حضر مسلما يحتضر ينبغي له أن يلقنه لا إله إلا الله كما جاء عند مسلم من حريب بن عمر وبي هرير لقينوا موتاكم لا إله إلا الله أن يلقنه بمعنى يشير يعني لا إله إلا الله أو يعني يرفع أصبعهم أما بعض الناس عند يجلس عند عين يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يا أخي هذا خلط هذا خلط ولو قال لا فإنه مسلم بالإجماع فلهذا لا تجعد تنظر إليه نظر شزر أو تشير بالأصبح أو تكرر الكلمة له قع بهدو وسكير لأنه هو الأصل مسلم لله الحمد مسلم لو خرجت روحه على الإسلام بإجماع أهل العلم فلهذا أن تلقيناه بلطف وسكينة تقول لا إله إلا الله أما إذا كان المحتضر كافر فهو من الأصل كافر تقول له قل لا إله إلا الله كما جاء في الصحيح حديث أبي طالب لما قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمق لا إله إلا الله يا عمق لا إله إلا الله لكن المسلم لا بلطف وهدوء حتى ولو قال لا فإنك لا تسيء به الظن ولا يعني تحرج عليه بين الفينة والاخرى هذا لا يجوز بل هو مسلم وخرج على توحيد الله على خرجت روحه على توحيد الله عز وجل الشاهد النابزرع لما جاءوا يذكروا جاء هؤلاء ثلاثه فجاءهم من الطريق, الطريق قالوا نريد ان نذكر حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الا لله لعلم من نابزرع اختلط الحديث بلحمه ودمه فهو يحب العلم يعني حتى في آخر لحظته يحب العلم ابو زرعه رحمه الله فجلسوا عند رأسه وقالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان الظاهر نوعان كثير من مر عن أبي هريرة وقفوا في وسط السنة ثم ذكر الآخر وهم كأنهم يتذكرون عنده برفق وحدثنا فلان عن فلان وقفوا في وسط السنة ثم الثالث كذلك وقف في وسط السنة ثم فرفع رأسه وهو وهذا الذي هم يريدونه فرفع رأسه وقال حدثنا فلان عن فلان عن كثير ابن مره ريره وخانتني الذاكرة في رجل بينهما فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ففاضت روحه مع آخر لفظ الحديث فاضت روحه مع آخر لفظ الحديث فلا إله إلا الله حسنا من أجمل الحسنات وأقبر الحسنات عود لسانك في كل مكان لا إله إلا الله عود لسانك الذكر المطلق وإلا المقيد هذا هو على كل مسلم كالصلوات وكام مثلا الدخول والخروج الموجود فيها لا إله إلا الله لكن ينبغي لك دائما لهذا العلماء قال لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله وبعضهم يقول الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله فلهذا لا إله إلا الله من أفضل الحسنات وأجمل الطاعات وأيسر العبادات فأكثر منها واجتهد فيها في صحيح مسلم حريث أبي غريرة مر النبي عليه الصلاة والسلام على جبل يقال له جمدان فقسير هذا جمدان هذا جمدان فسبق المفردون, سبق المفردون قالوا يا رسول الله هما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ولهذا يقول جاء رجل إلى الحسن البصري وقال يا, يا أبا سعيد أنا قلبي قاسي قلبي قاسي, قلبي قاسي ما, علاجه ما علاجه قال أذبه بذكر الله عز وجل أذبه بذكر الله أنت الآن لو جلست دقيقتين أو ثلاثة قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجدت جو إيماني وجدت راحة وجدت أنس وجدت طمانينة ولهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل حديثة بحريرة رجل ذكر الله خاليا ففاضت حينه في سيارتك في مكتبك في تنتظر الغداء ولا عندك أحد تنتظر كذا ثم تذكر الله وعظمة الله واستحقق الله للعبادة وكيف يشرك بالله وتعظم الله هذا التعظيم العظيم وتقوي إيمانك وتقوي إسلامك ثم تقول لا إله إلا الله ثم يصحب ذلك العمل العمل قلت برسانك لا إله إلا الله ويصحب ذلك دمعات على العينين فاضت عيناه ولهذا يقول الناظم وواضب على واضب على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجا من تهجدي ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضلي يبتدي ممدعي لي كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادعو تعطى وتسعدي فعين بكت من خشية الله وحرمت على النار في نص الحديث المسددي أسأل الله الكريم رب العشر العظيم ان يجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأن يميتنا على لا إله إلا الله وأن يبعثنا على لا إله إلا الله وأن يحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله وأن يحفظنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من نواقض لا إله إلا الله وأن يلهم ألسنتنا سنتنا الانشغال بلا إله إلا الله إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة اللهم توفنا على الإسلام حتى نلقاك اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى واجعلنا صالحين مصلحين غير ظالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم موفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين